الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا يرثى بل الذين نوت الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مراد والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً كذلك يزيل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر للبشر كلا والقمر والليل إذا أذبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى لا الكبر نذير للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون على المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوذ مع الخائزين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم همر مستانفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا انه تذكره فمن شاء ذكر وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره